قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون قال رب انني لا أملك إلا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين وَقُضِىَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيَا آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن حَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَسَقْتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُ لَنِمَ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إلَيْكَ لِأَقُتُ لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ الصَّحَابِينَ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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادنا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فو من الأرض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 إن الذين كفروا ولن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم وله عذاب نليم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 والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفوررحيم ألم تعلم ن الله له ملك السماوات والأرض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 آمنا بأفواههم ولم تو من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم لم یحرفون الکلم من بعد مواضعه يقولون این اوتيتم هذا فخذوه وان لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيا حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين توراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ولحباو بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتعوا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولن فلن في ولذن بلذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص.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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وَآتَيْنَاهُ لِلْجِيلِ فِيهِ هُدًى وَنُورًى وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم مَأْهُولُ الْإِنجِيلِ بِمَا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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم ولا تتبع هواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنُحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم ما يريد الله ان يصيبه ببعض ذنوبهم وانك كثيرا من الناس لفاسقون أَفَحُكْ مَالْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ اليهود وَالْنَّاصِرَاءُ أُولِيَاءً بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَثَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤْلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يات الله بقوم يحبهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 قُل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَ مَنَ ٱللَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في لثم والعدوان وأكلهم الصحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون ولحبار عن قولهم لثم وأكلهم الصحت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 وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءِنَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ كلما أوقدوا نارا لِلْحَرْبِ أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وَلَوَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوَنَّهُمُ أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى <تصحي> من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر کيف نبین لهم لآيات ثم انظرن نایو فکون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم